كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأبلكوا بالطاغية وأما عاد فأبلكوا بريح صرصن عاتية تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمْ ما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأب والجبان فدكتا دكتة واحدة، فيوم في إذ وقعت الواقعة ونشقت السماء، فهي يوم إذ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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية وأما من كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت الخاضية ما أغنى عني ماليه حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ قُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجحيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُّهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنْ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين بل ليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين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 ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَحْلُمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُمْ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّ انه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم